بوك تو تري دست ثلاثون, ثلاثون في المطعم اثنين في المطعم اثنين يابو سوك بروسين واحد عصير تفاح من فضلك واحد عصير تفاح ليمونادو <تصفيق> واحد عصير ليمون من فضلك واحد عصير ليمون <تصفيق> واحد عصير طماطم من فضلك واحد عصير طماطم رات بيكوزاريتس رديتشيغا فينا رادا بيكوزاريتس نبيذ أحمر من فضلك كاس نبيذ احمر رات بيكوزاريتس بيليغا فينا رادا بيكوزاريتس أريد كأس نبيذ أبيض من فضلك كأس نبيذ أبيض رات بستكلنيتسو بنينة رادا بستكلنيتسو بنينة أريد قنينة شامبانيا من فضلك قنينة شامبانيا بيرات ريبو بيرادا ريبو هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ بيرات جوفيدينو هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ بيرات سفينينو هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب Lahma al-khinzir? Rat binekaj Rada binekaj bezmesnega. Uridu shay'an bidun lahm. Min šej bidun lahm. Rat bezelenjavno plosco. Rada bezelenjavno plosco. طبق خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكله راذ بينيكاي نا كار نيبوتريبا دولگو چاکاتي رادا بينيكاي نا كار نيبوتريبا دولگو چاکاتي اريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل بي كتمو ريش هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الارز بي هل تحبه مع المكرونه هل تحبه مع المعكرونه بيرادي هل تحبه مع البطاطس هل تحبه مع البطاطس تو لا يعجبني طعمه لا يعجبني طعمه تايت يا خلادنا طعامه بارد الطعام بارد Tega nisem naročil. Tega nisem naročila. Lem atlub heve. Matalab te heve. Knjigo in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani book dvojni v, dvojni v, dvojni v, pika, b, o, o, k, dva,